ردد على سمع حديث محمد صلى الله عليه نور الوجود وسيد الاكوان صلى الله عليه انا كلما ذكر النبي المصطفى طربني ميل كمايله النشوان لو أنا هائم مخشى لو من لائم أنا مخشى маҳбуб, бири до ку меҳбуб, гали вант вайна <laughs>